نختم أيها المؤمنون بالشواهد عياذاً بالله على أن العبد لا يعرف قدر ربه عافانا الله وإياكم من هذا البلاء ما قولها سردا لا يستطيع الإنسان أن يذكرها فراداً قسوة القلب تكبر على الخلق البعد عن قيام الليل بخص الناس حقوقهم وظلم العباد وهذا تبع من الأول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 وانقطاع العلائق إلى رب الخالق جل جلاله وأن يجمع الإنسان شتاة أمره ويضعها بين يدي الله وأن يفزع الإنسان إلى ربه في المنمات مع شكره تبارك وتعالى حال السراء قرائن عظيمة على أن العبد يعرف ربه جل وعلا فاللجوء إلى الرب تبارك وتعالى واستغفاره وكثرة التوبة تعين على طاعة الرب جل وعلا